2 Sedesmit pieci. Chasat un vasaba. Hamsa vasāūn. Kaut ko pamatot vienss. Ib daul esbēb. Wahed Ib dā L esēb Wahed. لماذا لا تأتي لماذا لا تأتي لايكس إير تيك سليكتس الطقس جدا الطقس سيئ جدا لا آتي لأن الجو سيئ جدا لا لان الجو سيء جدا لماذا لا يأتي؟ لماذا لا ياتي فينش هو غير مدعو هو غير مدعو نناك يوناف وزايتينات هو لا ياتي لانه غير مدعو هو لا ياتي لانه غير مدعو كابيتس تور ني نات لماذا انت لا تاتي ليس وقت ليس معي وقت اسني ناكو يوماناو لايكا لا اتي لاني ليس معي وقت لا اتي ليس معي وقت كابيتس تو نيباليتس لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى مانويل ياسترادا ما زال علي ان اشتغل ما ذال عليّ أن أشتغل اسم الطيق يمنبال ياسترادا لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل لا أبقى لا لا زال عّ أن أشتغل كابوس أيايزية لما ذا سرطة تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب اس اسمو نوغوروسي انا تعبان تعبان اس ايزيو يو اسمو نوغوروسي انا اذهب لأني تعبان انا اذهب لاني تعبان لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد ان تسافر؟ الوقت صار متاخرا الوقت صار متاخرا اس براوتس بروم الوقت صار متاخرا انا اسافر الوقت Sara Muta Akhiran Visit wwwbook to for the book and the texts.